بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلون سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن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 انزلا من السماء ماء ان لكم من شراب لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيم ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاناب ومن كل الثمرات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 وَمَا خَلَقنا لَكُم فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَهُوَ الذي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ مُحَلِّيَاتٍ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 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْ وَاثٌ وَيَأْحَيَاءٌ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ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 لِيَحْمِلُوا أَوْزَارًا كَامِلَتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِعُونَ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَكَمَّ اللهُ بِنْيَانَهُمْ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 فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ مَاتُوا الْعُلَمَاءُ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سوء.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 لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ تَوَسَّمَ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبًا يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أُذْخِلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَلْ يُنذَرُونَ يَأْمُرُ الْمَلَائِكَةَ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا وَلَكِنْ كَانُوا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 ولا حَرَّ وَلا مِن دُونِهِ مِن شَيْء كَذَالِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَهَلَّ عَلَيْهِمْ وَسْوَسِ إِلَّا الْبَلَاءُ الْمُبِين وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّن هَدَى الله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 وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعداً عليه حقاً ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يَخْتَلِفُونَ فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين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 الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إِلَّا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر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 سَجَدَ لِلَّهِ وَهُوَ داخِرٌ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا اسْتِكْبَارَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَعْمَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنْ يَا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 الله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحد بالأنفى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من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 ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابا ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَةُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ تَوْلَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّنْ ابِِكَ فَزَييَنَ لَ الشَّيطان عَماَالَم فَزَيَّّنَ لَ الشَّيطان وَعَمَالَ فَهُوَ وَلِي يَوْمَ وَلَمماَا ذاَابُأَلين وَمَا أَزَلناَا لَكَكِتابَابَ إَّ لِلتُبَيينَ لَ الذي اختتَلَف فيِي وَوْلََ رَحْمَ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 فإِنَّ لكُم فِيأَنَّ مِ العدَرَةً نُسْطكُم مَّا فِي مُطُونِي مِ بَيْنِ فَرثُ وَدَمِ اللَبَنًا خَالِ صَ لََنًا خَالِ صَسَائِظَلِ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 فَمَنِ الَّذِينَ فَضَّلُوا بِرَأْضِ الرِّضَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِـنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن وزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق, فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستمون الحمد لله بل أكثرهم لا أعلمون رَضَرَدَ الله ثَلَ وَدُ لَين يَحَدم أَدَكَمُ لاَا يَقَد وَ ل شَي وَكَل الن ل مَوْلا وَووكَل الن لا مَولا وَأَينَ ماَا ي وَجهه لاتِ بِفَيد هل يَسْتَويهُ وَمََأّ بِالعَذِلِ وََّ ل صراقٍ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 لَكُمْ سَكَنٌ وَجَاءَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنَامِ بُيُوتًا بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَنِّكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ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 وَيَوْمَ نَبَاثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَها أُولَٰئِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا وَنَسْأَلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا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 وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إن الله يعلم ما ولا تكونوا كاللاتي نقضت غزلها من بعد قوته ان كاثا تتخذون ايمنكم دخلا تتخذون ايمنكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اغبا منن انما يبلوكم الله به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 وَمَا تَعْمَلُونَ وَلاَ تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثَبُوتِهَا فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثَبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ إِنَّا صَدَدْنَا الْمَسَدِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا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 ولا نجزينا الذين نصبوا اجرا باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهم مؤمن فلانحيينا فلنحيينه حياه طيبه ولنجزيناهم اجرا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سنقان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون انما صnfان على الذين تولوه والذين هم به مشركون واذا بدلنا ايهما كان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا قالوا انما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 وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ مَنْ كَثَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ مُكْرِعَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنُّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدَرًا فَعَلَيْهِمْ وَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 يَتِي هَارِسُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَثُرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَكَثُرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَآزَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَخَذَهُمُ الْعَذَابُ فاخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمه الله واشكروا نعمه الله ان كنتم تمنيا تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير اللائب فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم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 إن رُبَّكَ منِن ضَعدهَا لَفُور وَحيم إِ إبِره مَكَانََّ تَ قونتَ للِلهِ حَرِي فَو وَلَمْ يكُ مِنَ المُشِكين شكِ لِأَنّ مِهدِتَبَ وَهذاَهُ إلَ صاقٍ وَآتَيْنَاهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ لَنَصَائِحُونَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ